119. فبشره بمغفرة وأجر كريم 110. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 111. لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 لإِن لم تنتهوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَ عذابٍ أليمٍ قَالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِذُكَرْتُمْ بَل أنتم قوم مسرفون وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى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 السماء وما, وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزئون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 117. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم, ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 118. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 119. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 110. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 111. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار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 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم آفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه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 ولقد أضلل منكم جبالا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ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 114. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 115. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون 116. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين 117. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين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 111. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون 112. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 113. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم فإذا أنتم منه تؤيدون أ وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثله بلا وهو الخلاق العليم